الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى بعد أن بين حقيقة شرعية وأصلا من الأصول المرعية وهو قضية النسخ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير فهذا في سياق الرد على اليهود حيث أرجفوا في أهل الإيمان بسبب ما وقع من نسخ القبلة فقال الله تبارك وتعالى بعد ذلك مخاطبا أهل الإيمان أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل هذا نهي لاهل الايمان عن مشابهه هؤلاء اليهود بل اتريدون ايها الناس ان تطلبوا من رسولكم صلى الله عليه وسلم من السؤالات التي مبناها على العنت والطلب أمور لا يصح أن تطلب ولا أن تسأل كقولي اليهود لموسى عليه الصلاة والسلام لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره، وكما قال الله عز وجل فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرن الله جهره، فهذا من سؤالات هؤلاء اليهود التي كانت من قبيلي العنت والتمرد على أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام حيث طلبوا منهم أمورا لا يصح أن تطلب بحال من الأحوال ثم قال الله عز وجل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل فدل على أن توجيه مثل هذه السؤالات ومثل هذا التعنت أن ذلك من قبيل الكفر وأن الواجب على أهل الإيمان هو الإذعان والاستسلام والانقياد لربهم وباريهم جل جلاله وتقدست أسماؤه يؤخذ من هذه الآية الكريمة أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل إنه عن التعنت في المسائل وهذه السؤالات ليست من قبيل سؤال الاسترشاد والاستعلام فإن هذا من الأمور المطلوبة المحمودة وقد جاء في القرآن يسألونك في جملة من الآيات يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك ماذا ينفقون إلى غير ذلك لكن مثل هذه السؤالات التي مبناها على العنت فإن هذا لا يصح بحال من الأحوال وهو خلاف الانقياد والإذعان والإيمان والاستسلام وقد جاء ذم السؤال في مثل هذه المقامات وما أشبهها يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عف الله عنها فهذا أيضا من جملة السؤالات المذمومة فيدخل في السؤال المذموم سؤال, سؤال عن أمور أو طلب أمور تكون كسؤالات بني إسرائيل لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره وكسؤالات المشركين أن يحول الصفا إلى ذهب أو أن ينزل عليهم الملائكة من السماء ومعهم كتاب يقرأ أو أن يزيح عنهم جبال مكة أو أن يكون له جنة من نخيل أعناب ويفجر الأنهار خلالها تفجيرة فكانوا يسألونه أسئلة خارجة عن عن مقصود الرسالة وعن مقدوره وما أنيط به عليه الصلاة والسلام. كان الجواب سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول فالرسول لا يملك مثل هذه الأمور كذلك أيضا من السؤالات المذمومة لا تسأل عن أشياء تبدى لكم تسؤكم السؤال في وقت التنزيل عن أمور لم تفرض فيكون ذلك سببا لفرضها على الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقام رجل فقال أفي كل عام يا رسول الله فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك أخبرهم أنه لو قال نعم لوجبت لو ولما استطعتم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن الله افترض عليكم الحج في كل عام وإنما إن الله قد افترض عليكم الحج فحجوا فيكفي أن يحج مرة واحدة في العمر فهذا السؤال لا محل له السؤالات في وقت التنزيل عن أمور لم تفرض فتفرض أو عن أمور لم تحرم فتحرم وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم الناس أو أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته فهذا جناية على الناس ويكون سببا للتضييق عليهم كذلك من هذه السؤالات المذمومة السؤال عن الأمور المتكلفة والقضايا التي يندر وقوعها يبعد وقوعها فهي قضايا نادرة وكذلك السؤال عن صعاب المسائل التي يسميها الفقهاء بالأغاليط يعني يورد مسائل صعبة من أجل أن يمتحن بها الناس فهذا ولو وجه إلى فقيه فإنه يكون من قبيل السؤال المذموم كذلك المسائل التي يندر وقوعها كذلك المسائل التي لا يبنى عليها عمل ويسأل عن أشياء لا يبنى عليها عمل يقول مثلا في ما يتعلق بسفينة نوح كم كان عدد الراكبين في السفينة ما الذي يترتب على هذا كم عدد أصحاب الكهف ما أسماء هؤلاء من أي قبيلة في أي عصر من العصور كذلك أيضا ما نوع المائدة التي أنزلت على أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام على الحواريين هذه مسائل لا يترتب عليها عمل كيف يحصل الذرية والتناسل من إبليس باعتبار أنه هو أبو الجن هل له زوجة كيف يقع التناسل هذه قضية لا يترتب عليها عمل بالنسبة إلينا القضايا تتعلق بالنسخ قبل بلوغ المخاطبين قبل أن يبلغهم الحكم اصلا هذه مسائل لا يترتب عليها عمل ما الذي يكون بالنسبة إلينا من العمل الواقعي فهذه الشريعة شريعة واقعية شريعة عملية إنما يشتغل أهل الإيمان بما يحصل به النفع لهم في جانب العلم والاعتقاد أو في جانب العمل والسلوك أما الأسئلة التي يراد بها مجرد السؤال أو التعجيز أو التفكه بالسؤال والتسلي ونحو ذلك مثل هذا أمر لا يحسن ولا يجمل حتى الألغاز فإنها في الأصل من عمل البطالين اللهم إلا ما يحصل به كد الأذهان في ما يتعلق بالعلوم المختلفة العلوم النافعة كالألغاز الفقهية ونحو ذلك أما الالغاز التي لا معنى لها ولا يترتب على معرفة ذلك فائده فإن هذا لا يحمد الاشتغال به لأنه يفوت مصالح أنفع وأعظم وأجدى على أصحابها فإذا سأل أهل الإيمان إنما يسألون سؤال استرشاد وسؤال استعلام فيما يحتاجون إليه أما ما لا يعنيهم فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فيكون ذلك من قبيل الفضول في السؤال وهو اشتغال بما لا يعني وهو نقص في مرتبة العبد سواء كان ذلك فيما يتعلق بالمسائل الشرعية حينما يسأل عن قضايا لا تعنيه أو حينما يسأل في قضايا عامة عن أمور لا تعنيه أو حينما يسأل في قضايا خاصة عن أمور لا تعنيه يعني يسأل الناس عن قضايا تتعلق بخاصة شؤونهم فيما يتعلق بمكاسبهم أو فيما يتعلق بعللهم أو فيما يتعلق بمشكلاتهم أو فيما يتعلق بأهلهم وأولادهم أو نحو ذلك مما لا يحبون الاطلاع عليه فإن الاشتغال هذا وما اشتغل أحد بما لا يجدي عليه نفعا إلا كان ذلك على حساب الأمور النافعة الأمور المفيدة ثم أيضا تامل قوله تبارك وتعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل فأضاف الرسول إليهم فهذه الإضافة تقضى تشريف هذا الرسول وتعظيم هذا الرسول وإجلال هذا الرسول لا مقابلة هذا الرسول بالتعنت وتوجيه مثل هذه السؤالات التي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 إن الله على كل شيء قدير ود كثير من أهل الكتاب يعني تمنى كثير من اهل الكتاب لو يرجعونكم من بعد إيمانكم كفارا كما كنتم من قبل تعبدون الأصنام والأوثان حسدا من عندي أنفسهم بسبب الحسد الذي قد امتلأت به نفوسهم من بعد ما تبين لهم صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وصحه ما أنتم عليه من الدين وأمر الله عز وجل بمقابلة ذلك بالتجاوز والعفو والصفح عن اساءات هؤلاء وما يبذر منهم مما يكون دافعه الحسد الذي يأكل قلوبهم حتى يأتي الله بحكمه فيهم بقتالهم وقد جاء ذلك وقرر كما هو معلوم فالله عز وجل سيتولاهم ويعاقبهم على سوء فعالهم فالله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء يؤخذ من هذه الآية ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم هذا دليل واضح كما يقول القصاب من المفسرين يقول هو دليل واضح على أن هؤلاء يعني قد حرموا التوفيق وأن هذا الحرمان قد أقعدهم عن الإيمان وذلك أنهم حسدوا أهل الإيمان على ما هم عليه والحسد لا يمكن أن يكون إلا على نعمة فهؤلاء إذن علموا تمام العلم أن ما عليه أهل الإيمان أنه حق ودين صحيح تحصل به سعادة الدارين فحسدوهم لأجل ذلك يعني هل يمكن أن يحسدوهم على دين باطل مفترى مكذوب هل يمكن أن يحسدوهم على مصيبة هل يمكن أن يحسدوهم على جهل هل يمكن أن يحسدوهم على نقيصة الجواب لا إنما الحسد يكون على الكمالات فوجود هذا الحسد عند هؤلاء اليهود يدل على ماذا يدل على أنه قد علموا تمام العلم أن أهل الإيمان في نعمة وعلى دين كامل صحيح واعتقاد سديد فحسدوهم على هذه على هذه النعمة العظيمة فالحسد اذا لا يكون على, على الردى ولا يكون الحسد على النقصان ولا يكون الحسد على الجهل ولا يكون الحسد على الرزية إنما يحسد صاحب صاحب النعمة فهذا الحسد الذي أكل قلوب هؤلاء اليهود أو أهل الكتاب يدل على أنهم قد عرفوا حقية ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما عليه أهل الإيمان من الكمال وأن دينهم حق وليس, وليس بباطل ولاحظوا ايضا قوله تبارك وتعالى ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم كما جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه ان المراه الزانيه تود لو ان جميع النساء زواني لماذا لان هذه التي تتميز بالطهر والعفاف والشرف كانها تشير اليها في واقع الحال بان تلك قد فقدت عفافها وشرفها وطهارتها فهي تضيق ذرعا بأهل الطهر والعفاف فالمرأة البغي المرأة الزانية يكون عندها نقمة على العفيفات ولذلك قرأت في بعض التقارير في انتشار مرض الايدز يقولون ان اكثر من ينشر مرض الايدز هي المرأة المصابة بهذا المرض يكون عندها ردود أفعال عنيفة ونزعة انتقام تجاه الرجال فهي تستعرض لهم بكل مستطاع في المطاعم وفي الفنادق وفي كل موضع يمكن أن تقتنص وتصطاد فيه الرجال بأبهى حلة وزينة من أجل أن تدخل في هذا المنتدى نسأل الله العافية للجميع منتدى هذا المرض مرض الايدز جموعا جديدة يشاركونها في هذا البلاء والاعتلال والمصيبة فكذلك أيضا هؤلاء الكفار من أهل الكتاب يودون يتمنون لو أعادوا أهل الإيمان إلى الكفر ثانية لألا يتميز هؤلاء عليهم بالاستقامة وصحة الاعتقاد والهداية التي حرمها هؤلاء فبدلا من أن يدخلوا في الإيمان معهم وأن يغتبطوا بهذه النعمة وينعموا بهذا الدين الصحيح حرموا التوفيق واقعدهم هذا الحرمان فصارت نفوسهم تتآكل حسدا يودون اعادتهم إلى ما كانوا عليه من الكفر وهذا يدل على أن هؤلاء أهل الكتاب لا يريدون بأهل الإيمان خيرا بوجه من الوجوه يعني لو كان هذا الخير كما سبق ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم الخير من الله هم لا يريدون لكم وإذا وقع بكم شيء من ذلك وحل بكم فضل من الله عز وجل تمنوا زواله لشدة عداوتهم وكراهيتهم فإذا كانوا لا يتمنون لنا خيرا فهل نؤمل منهم أن يجري الخير على أيديهم وأن به وأن ينصرون انظر إلى تكالبهم على أهل الإيمان في مثل هذه الأوقات وعبر القرون والعصور المتصرمة لا جديد في الموضوع لا جديد في تكالب هؤلاء على أهل الشام مثلا أو على غير أهل الشام هذه عادتهم وهذا ديدنهم وهذا هو المنتظر منهم فلو صدر منهم غير ذلك لكان هو المستغرب وأجمل تعليق سمعته على السجية هكذا أن هؤلاء قد اشتاقوا إلى الهزيمة أنهم منذ نحو ثلاثين سنة قد هزموا هزيمة نكرى عرفها القريب والبعيد وكانت سببا لتفكيك تلك الدولة العظمى الكبرى التي كانت تحتل مساحه شاسعة على الأرض ثم بعد ذلك صارت إلى دول كثيرة بسبب بغيهم وظلمهم وعدوانهم فمثل هؤلاء ما ظنكم بهم إن اعتقادهم وحسدهم لأهل الإيمان وبغضهم يحملهم حملا على مثل هذه التصرفات فلا غريب ولا جديد لكن الشيء الذي ينبغي أن توجه الأنظار إليه هو ما نحن عليه من التفرق والاختلاف والله عز وجل يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم هذا هو المؤلم هنا المصيبة الحقيقية وليس في تكالب الأعداء فهم يتكالبون منذ دهر طويل اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع على الأخلاط من المشركين ومن المنافقين ومن اليهود واجتمع الفرس والروم في معركة واحدة تاريخية في فتوحات فارس وبلاد الروم بلاد الشام اجتمعوا في معركة واحدة وهزموا والايات والنصوص الدالة على هذا المعنى كثيرة والأموال التي ينفقونها فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون فلا في الدنيا ولا في الآخرة ليس لهم إلا الخيبة والندامة والعاقبه السيئة والمكر السيء لا يحق إلا بأهله والله عز وجل يقول لن يضروكم إلا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون هذا متى؟ أذى إذا كانت الأمة؟ على أمر الله مستقيمة وكانت الأمة معتصمة بحبل الله عز وجل تنبذ التفرق والاختلاف أما ما نحن عليه فهذا هو المصيبة الحقيقية هذا التفرق هذا الاختلاف هذا التشرذم على كافة الصعد، يعني بين المنتسبين للعلم والمنتسبين للدعوة والمنتسبين إلى الجهاد وما إلى ذلك وإذا انبرى طائفة من الأمة بنصيحة أو نحو ذلك لربما يحمل كلامهم ما لا يحتمل ويشتغل الناس بهذه عما ابتلوا به وعما نزل بهم من هذا المصاب ونزول العدو بساحتهم فيشتغل بعضهم ببعض وهذا لا يكون إلا لقلوب قد تناكرت ونفوس قد تباعدت ومن نفوس لا تحمل مشاعر طيبة للمسلمين ولهدات والناصحين والمصلحين فإن من يريد النص حقيقة فإنه يكمل ويسدد وينصح وإذا وجد شيئا مما يحتاج إلى تكميل كمله ونصح فأهل الإيمان نصحه وأما تحميل كلام الناس ما لا يحتمل والوقيعة بأعراضهم و. تصرفات التي لا تصدر عن نفوس سوية فإن مثل هذا لا يليق بحال من الأحوال هذا التشرذم الذي نحن فيه هذا التفرق هو سبب الهزيمة هو سبب التراجع هو سبب التأخر هو سبب تأخر النصر هو سبب تخلف الأمة فصارت بهذه المثابة والله المستعان كذلك يؤخذ من هذه الآية الكريمة حسدا من عندي أنفسهم. لاحظ حسد من عندي أنفسهم الحسد قد يقع في نفس الإنسان من غير اراده ولا يكون في وسعه دفع هذا الحسد لكنه يؤاخذ على رضاه به وإظهار القدح في المحسود والقصد إلى إزالة النعمه عنه فما يبدر من تصرفات باللسان أو تصرفات بالجوارح فهذا كله يؤاخذ عليه الإنسان وقد ذكر هذا المعنى الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله وكذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه يعني الكريم يكظم ذلك ويطويه ولا يبدر منه شيء من القول أو العمل الذي يكون من الحسد ودافعه الحسد فيستعيذ الإنسان بالله من شر نفسه وهواه ومن نزغات الشيطان ويجاهد هذه النفس ويذكر إخوانه من أهل الإيمان بما يليق بهم وإذا رأى فيهم نقصا أو عيبا أو نحو ذلك سددهم ونصحهم ودعا لهم ويحب لهم ما يحبه لنفسه هذا هو اللائق هذا هو الصادق وأما إذا كان الحسد قد ملأ قلبه وكانت النفس ضعيفة فاللئيم يبديه يظهر هذا بالقدح والوقيعة في الأعراض وتصيد الأخطاء وتحويل المناقب إلى مثالب ومعايب ونحو ذلك أذا فعل أصحاب النفوس المريضة فهذا من عندي أنفسهم حسدا من عندي أنفسهم فهي أنفس خبيثة تود الكفر للمسلمين حسدا وكذلك أيضا هذا يدل على خبث طوايا هؤلاء من أهل الكتاب الذين يودون وقوع المسلمين في الكفر من عند أنفسهم فهذا ليس بناتج عن ردود أفعال او عن إساءة صدرت من المسلمين تجاههم فسببت هذه العداوات وإنما هو شيء نابع من داخل نفوسهم المريضة هذه النفوس التي نأت وابتعدت عن الإيمان والاهتداء فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره في قوله فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره لاحظ هنا فرق لطيف الصبر مأمور به مطلقا كما قال شيخ الإسلام فلا ينسخ الصبر لا من الصبر على الأذى أذى هؤلاء الأعداء وأما العفو والصفح يقول شيخ الإسلام فإنه جعل إلى غاية وهو إلى أن يأتي الله بأمره فلما أتى بأمره بتمكين النبي صلى الله عليه وسلم ونصره صار قادرا على الجهاد لأولئك وإلزامهم بالمعروف ومنعهم عن المنكر صار يجب عليه العمل باليد في ذلك ما كان عاجزا عنه وهو مأمور بالصبر في ذلك كما كان مأمورا بالصبر أولا هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمر فأمروا بالجهاد بعد ذلك وفي قوله تعالى فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمر هذا في بشارة للمؤمنين بأن الله عز وجل سيغير الحال المقتضيه للعفو والصفح لأنهم لا يستطيعون مصاوله هؤلاء الأعداء فيصيرون إلى حال من القوة يستطيعون بها دفعهم وكذلك أيضا لاحظ هنا الأمر بالعفو والصفح ذكرنا في بعض المناسبات أن العفو من عفة الريح الأثر لا يبقى في النفس أثر والصفح أن يعطي صفحة العنق بمعنى لا يقف مع الإساءة بالمعاتبة ونحو ذلك وهذا هو الصفح الجميل أسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما سمعنا جعلنا وإياكم هداتا مهتدين والله أعلم صلى الله على النبي وحمده عليه وصحبه إذا كان لديكم سؤال الحسد متمكن في نفوسهم لا يمكن أن تتخلى عنه تلك النفوس أما اليهود فلا شك أنهم معدن الحسد تقصد الإنسان عموما أما بالنسبة لهؤلاء فالحسد متمكن حسدا من عندي أنفسهم أما كلام شيخ الإسلام ما خلى جسد من حسد هذا يدل على أن الحسد يوجد في النفوس ولكن هذا ليس من كلام النبوة يعني ليس بوحي فقد لا يكون الكلام بهذه المثابه في كل النفوس فقد يمن الله عز وجل على بعض عباده فلا يكون فيها من الحسد وهذا هو الظن بالانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام نفوسهم صافية نقية خالية من الحسد وهذه الآفات والأدواء فهم منزهون عنها كذلك أيضا قد يوجد في بعض أتباعهم ممن جبل على هذا يعني بعض النفوس نظيفة نقية صافية طاهرة لا يعرف الحسد إليها طريقا تجد أنه يحب للناس ما يحبه لنفسه أن هذا الإنسان سليم الصدر على الناس لا يحمل الغل يعني إذا نظرت في وجهه وحاله وما إلى ذلك تقول حتى لو أراد أن يتكلف هذا شيئا فإنه لا يستطيع هذا قد يوجد في بعض الأفراد وقد يوجد في بعض البيوت يعني بعض الأسر يرثونه وراثة يعني يكون جبليا أما الذي يقع في النفوس يحتاج إلى مدافعة فهذا الذي يكون مما يطلب فيه المجاهدات يجاهد الإنسان نفسه في دفع ذلك بالنظر إلى أسباب هذا الحسد فيدفعها قبل أن يقع وينظر أيضا في قدر الله عز وجل وأن ما أعطي هؤلاء ومصار إليهم إنما هو بتقدير الله عن علم وحكمة فهذا الحاسد يعترض على حكمة الله وعلى تقديره وعطائه، ومعترف على ربه كذلك أيضا ما يطلب من محبة الإنسان لأخيه أن يحب له ما يحب لنفسه فالحسد خلاف هذا تماما ثم أيضا ان يتذكر أن فضل الله واسع وأن العطاء لهذا ليس بحجز للنعمه عنه وأن وصولها إلى هذا لم يكن سببا لاستلابها منه فالطاف الله متكافرة عظيمة ويد الله ملأ لا تغيظها نفقة يقول ومن يتبدل الكفر بالإيمان في رد على الجبرية هذا صحيح نعم أيضا كيف يحسدون يقول قد يقول قائل هؤلاء عندهم من التطور والتقدم وأسباب القوة المادية كيف يحسدون هم يحسدون على هذا الأصل الذي هو أصل السعادة في الدنيا والآخرة وهو سبب النهضة والسبب كل خير فالمسلمون حينما تمسكوا بدينهم في مدة وجيزة تحولوا من يعني مضرب مثل ما كانوا أمة ذات حضارة وضيعت حضارتها فرجعت إلى دينها فصاروا أئمة وقاده لا هم أمة كانوا في الحضيض في منتهى الجهل والتخلف ويعبدون الأصنام يعني مضرب مثل ما جاء هذا الدين لأمة كانت من ذوات الحضارات والإرث الحضاري فيقال والله استعادوا ذلك مرة أخرى لا لا جاءت لأمة تسمى ذباب الصحراء فجعل منهم أمة أخرى تماما فهذا كان في الابتداء فلا شك أن الاستعادة أسهل من من الابتداء فكون هذه الأمة الآن بكل مقوماتها وتحت المواقع الجغرافية التي هي في وسط العالم والمنافذ الاستراتيجية وتحتل المواقع التي فيها الثروات التي تتوقف عليها حضارة الأمم وتملك من العقول الذكيه ما لا يوجد عند غيرها وهذا معروف ومعلوم لكنهم يحتاجون إلى أن يعودوا إلى دينهم فيغيرون العالم بأكمله ولذلك لاحظ العبارات الآن أصبحت تتحدث كثيرا عن التطرف ما هو التطرف؟ وما هو التسامح في نظر هؤلاء الأعداء ما هو التسامح التسامح والتضيع والتفريط والخروج عن حدود الله عز وجل وأحكامه وشرائعه والتطرف ما هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بالدين الحق فهذا في نظرهم يعتبر من قبيل التطرف ولذلك هم يحاربون الحق والدعوة الصحيحة المبنية على الكتاب والسنة ولو كانت خالية من الغلو فليست القضية هي قضية غلو عند هؤلاء بل هم لربما يكون هؤلاء الأعداء من جملة الأسباب التي تفرز وتوجد طوائف الغلو في الأمة فتكون منحرفة في المسار ومشوهة لحقيقة الدين وصادة عن سبيل الله عز وجل وكثيرا ما نجد وراء مثل هذه المظاهر مظاهر الغلو نجد الأعداء والأصابع الأعداء من وراء هؤلاء يبرزونهم ولربما دعموهم بطرق مباشرة أو غير مباشرة ثم بعد ذلك يكون هذا من قبيل الصد عن سبيل الله عز وجل ومحاربة الإسلام بما لا تستطيعه قواتهم وإمكاناتهم وطائراتهم فيصيبون المسلمين في مقتل كما نشاهد في مثل هذه الأوقات اللهم لذلك تجد أن هؤلاء يدعمون الحركات الصوفية وتنشط هذه الحركات ليقدموا إسلاما بديلا أما الدعوة المبنية على الكتاب والسنة دعوة دعوة السلفية الصحيحة دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله هذه يحاربونها غاية المحاربة ولو كان أهلها في غاية الاتزان والاعتدال الصحيح والانضباط والتعقل في تصرفاتهم فهم يحاربونها ويرون أنها هي لد الأعداء لأنها تمثل الإسلام النقي السليم الذي يمكن أن يعيد الناس من جديد كما بدأ الإسلام أول مرة فيغير وجه العالم